خير حياتك النور ايوا حضرتك والد مادام كاميليا ايوا أي مع حضرتك روماني من موقع الحق الدلال ايوا احنا كنا عايزين نسأل حضرتك ايه عايزة اللي حصل بالضبط عايزة اللي حصل بالضبط انها الساعة الصبح في يوم الحاج اول ايه مصرح بقى يجيزي خمسون شئر يوم عاقي عقب عاقب الامتحانات معايا ايه مصرح والساعة ما جربت كان كفي فلوس في اسمه في البسطة راح السحب الفلوس وذ وذات في الدفتر من مبلغ كامل. أمم.سحب في البسطة باسمه وشفت الدفتر وفي مبلغ ما يعني ما خيرش واحد فلوس خالص.أيوة.وكانت جايب وغد بكافة ألف وستمية جنيه اللي كان جايبهم خدمين شايب خدمين يعني ما حصل فلوس خالص. وجوثة كان في بلد وفي قرية بعد الموت اسمها بخارجة جيتها راحة بيتها عندي بيت أبويا اللي هو أنا اي فانس على حوالي 300 متر بين شجيتها والشجيتها في يعني هي نزل من البيت معاش فلوس خالص هي لازم بيت البيت هي كده يكون جوثة بره البيت مش بايت بيت عندنا بخاصة بيت لوحديها في شجية عمارة فكانية ايو جايت بيت عندنا جاي بالشفكة بتاحها جوة من و جايبها عشان تيجي تبات تي تي عرد في البيت طب <تصفيق> الشارع كان فيه فرح اللي هو بتاعنا فالغالب الواجف تلال ناس شافتها واحدة جريتها شافيتها واقفة في العمارة فاكنية تحت العمارة عشان تاخد توك توك عشان تقريباً اللي بالخمم كده انها تلفه يجيه لبيه عرد من شارح تاني عشان تيجي بيه البيت عن بعد فيها اختفت ما جارش عن هاي حاجة ما حصلش اي اتفصال منها ليك او حضرتك حوالك تتصل بيها هي تتصل بابولة جسة الساعة 9 بعد جثبت ايه يوم الحد مساء الاحضاء جثبت انا رايح ايه اا... علشان خاطر انت اللي فانا عند بيت اه يعني الاتفصال حصل قبل الاختفاء جبل اختفاء مبشرة ونزدت عشان تاخد التوكتوك ده وتلفه دي عندي اللي بخام منه يكون واحد من خاطر لكن بعد ما فيش اي اتصال حولتش تكلمه بعد الافتساء مية نعرف هي المنباير بتاعها قصر بمين مم. فالجينا متصل بنمرتين الساعة تشعى متصلة بنمره وانكرر سارها بنفس النمره تشعى وخمسة وعشرة وتلت الموبايل بتاعها متصل الله ما هي المتصلة ولا اللي الموبايل واتصل منه عرفت النمره دي كاعة مين النمره دي معرفت نهاية مين وبلغت اختصف النباحث تمان وراكة يعني حتى المباحث ما هتملتش بالنمره انا وزات للنمره حد بعد وفي كمان اتصلنا في كرار اللي اتصل عشان نعرف استاذ مين كان الناس حكايه جابوا لي قالوا لي على رقم تاني كمان كلمته اربع و ده وبحث في بعد ما بسرعه تحت نعرفنا دلوقتي طب هل كان في اي خلافات بينها وبين جوزها او خاطر بينها وبين اي حد من لا جران ولا خارصية تمتاز بأنها هادية والتاسبة و... جدا والتاسبة في اللبس والتاسبة في صرفها والتاسبة في المسلمين اللي حواليها مش المسيحيين أم... الملات الزميلة كلهم مين دي خطف الخطفة عم الشهادة مين اللي مصلحة انه خطفة الخطفة عندي نابد الماضي الشيخ بتكتب عليهم شوية شباب مش كويسيا هكذا تصبرهم واحد منها خطفة طمعا ايام مصلحة قالش. او في او في الذهب اللي معاكم حالك نفس الواسع على اي حاجه اه انا مش مشكورك معاك الموضوع بتاعتم. لو في اي جديد بالاجنبي نسمع شكرا شكرا عم